قال الامام مالك رحمه الله باب وقت الجمعه قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى الماذيين عن بن ابي أن ان عثمان بن عفان صلى الجمعه المدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعه السير وعن سائر الصحابه اجمعين على وشائرين شركاء شركاء محمد صلى الله عليه وسلم على سلام وخذ بك من اجمعين في قربيه في المسجد أو مِنَ الغربي من المسجد أو في دوار الغربي من المسجد وطهر لها أنها كانت تطرح المسجد ما معنى اصل فتاة. ونريدها مرة اخرى. هي نوع من السجار. السجار كهذا الحمدل او غيره من السجار ما يفعل الانسان او المين او ثلاث او محلاله. مما جرت العادة ان يأتي فيه الانسان ويضع ويصنعه. وأصارنا سالة قليل لقضية وضع السجاب في المسجد. وأنه كان لألقاء السابق الذي في هذا يلتقطون هذه السجابات التي يضعها الناس حفراً من المسجد وهذا كان خرصاً في الروح لأن الناس يتنابسون عارفاً. وقضي الأصلاة على شيء نقرح خرص بإنسان أرضوها مشروعة ولكن لا بتحجير المكان على ذلك لأن النسجد وضع على جميع المسلمين. رحيب الله عليه وسلم كانت قصر رحضه حاصليه ويقضي عليه طيب بعد ذلك جاء حق أو كاتر نفسه في الحقوة غير هذا وقضيه الصنفة ما كانت في الفضل الأول ولا كانت في الروضة لم تكن هناك هذا مضرة في سرائها ولا تحذير على علمها. بعد هذا يأتي مالك رحيمه في عمل اثمان رضي الله تعالى عنه. لانه خلال الجمعه هنا بالمدينة ويقضى ومشى الى الملك. الملك تقول كتب الحديث انها تقضى عن المدينة كمارا ميلة عشر ميلة. فمن واحد المتر يعادل ااا خمسة وعشرين سبعة وعشرين كيلو. كانت كردة حوالي اثنين على محمل المسجد ثلاثة مرات إذا كان على هذا التقدير فهي في الأصل مسافة طويلة وليس قصيرة. يصلي الشيخ الجمعة هنا ويركب. ويحتي الى ملن ويصلي فيها العصر اما كانت المساء ابتداء كثير على مشي الامه العاديه ذلك بهذا التدليل وقال وذلك بعيش للتحذير في افضلها وسرعه التهجير والخبيره والاجره الكل من باب واحد وهو الارض في الهجر والخسران والهجير والاخره وقت القيلوله والشده الحار لماذا لان عند شدة الحار كل واحد يجلس في مكانه ولا يقوم يتجاووز لا في, في هذا الوقت. والمجرام للتطور. هذا الهجرام مقبول من الفجئين والفجئين الهاذية أي إذا الجمعة في أول وقتها ولا في آخر وقتها في أول فما كان يقع عمر جمال تعالى. من هذين الاثرين عمر واسمان. نعلم حكمة مالك رحمه الله وضفة فكه لانه اهل الاثرين. الم يكن يفي اثى عمر? وهو متقدم في الخلافة عن اسمان. يأخذ كان يدري امر عثمان وهو خليفه راجل يدري عمر ما كان بخليفه الله صلى الله عليه وسلم ولكن من يطلب الشرك به ياتي بالاثرين ما يماذا الاثر الاول يدلنا على ايقاع الجمعه بعد السنوات ولا قبله بعده وحبيب وأذى وختمان يدلنا على انه بعد الزواج في المدة وفق الوقت في آخره والذي في الغوابين. كأننا نفس الاخرين يقول وقت الجمعة عند اول وقتها عند زوالك. يقول وقت الجمعة ايه? بعد الزوالها نقول لا تؤخر ولا تتحدث على الزواج. تتأخذ من الاثرين ايه يا جماعة? وقت الجمعة انه قعد الجواب مباسر. لا تقدم عليه ولا ايه? ولا ايه? اما التقديم فان الامة للارضة على لا يجوز تفصيلها او التفصيل عندهم الثلاث ما و الشاب و ابو حنيفه رحمهم الله لا تصح الجمعه عندهم قبل الزواج قبل مالك و الشاب و ابو حنيفه لا تصح الجمعه قبل عيد وعند احمد رحمه الله تصح ولكن الافضل ان تكون عيد بعد الزوال. ونص الحنابله بقولهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم نصا الا بعد الزواج اذا السبق مع الاسر مع الامه السلامه بان الجمعه لا تصلى الا بعد الزوال. تاخيرها عن هذا الوقت الذي صلاها فيه عثمان وعمر لقد سمعت. وبالآن فقط. وطلقت من سنوات. أمل إطلاقه من سنوات. فكان في هذا المسجد في <تصفيق> زمن آل سنان يقول بمقرقون أي في بثائفه في هذا المسجد النبوي الشريك ورمطق النبوي. ومن الضغطون الأئمة المالكية المتأثنين. يقول كان يبطل يَوْمَ يوم الجمعة. عَلَى على النمبر بعد الزوال. ويبنط. ويقوم أعوانه. ويمورون في المسجدية ما أولده. ما كان الإمام راسد ينقضي يوم الجمعة. ويقوم اعيانه ويهرون بين المصنفين يدرى قول الهدايا والامام. ويفرحون ما يزمعونه اماما من فكان الرجل يبقي ومعه الغداء. ويبقي الرجل ومعه الخبير. ويبقي الرجل ومعه ومعه يقول حتى يرى الامام ان ما جمع يكفيه ويقوم ويرضي ولئن ما تاخر الى قرب وقت صلاه العصر فان لله وانا ليس لها هكذا يقول بقربك هذه القضيه تاخير الجمعة لهذا هذا المنزل ولكن هذه ناحية الثالثة لكن من الأحوال الواضحة. فهذا مجمع لنا. إشارة لما لدى ابن الإجراء عبد البقى حيما الله. أنهم يجيل فارغة ينفرون عن الوقتها ومنها الجمعة. حتى إنهم كانوا يبقون عن بعض الثلاث. يخلط روح في بيته اول الوقت ولا اتيه الى جمعة هي بيتها ويمتضر من بعض مجيء وبعض الزوال حتى يمكن ما مرده ويطير الى ان يدخل وقت العصر وهم في انتظار انتهائه ومنذره للصلاة حتى ان البعض منهم ليصلي العصر وهو جالس ايماء خوفا من ان يخرج او يترك الجمعه فيصطفون عليه يصلي العصر ايماء لتجارب الوقت في اوله ثم يدخل وقت العصر ويصير خطبه وسلا وبعضه ولم نخرج من صلاه الجمعه فنجح ونصلي المهيمن طبعا و مو مقرر تاخير لا ونعلم ان عمر بن عبد العظيم رضي الله تعالى عنه هو اول من رفعها وكما قال ابن عبد رباح من رواته ايضا لقد قيل على بعد الجمعه واقتنصر الناس فعله في صلاه لانه بطر او بكر لصلاة العصر من يوم ورجع الى الارصاد في اوائل اذا تاخيرا الجمعة له تاريخ ضعيف ولم يسمعه بالان. العالم يقول في بعض الاثار الافريقيه المطلة على البحر الابيض المتوسط واهل كل بلد يعرفه انتم. قالوا اكثرون الزمعة ويقنونها بعد العطل. ولا اجري. فالأهد على الغراوي هو عندي فقر. فإنسان هذا يوجد فأقول يا أكبر. لعل هذه الحالة من الصور التي وجدت نبدل من ذاك التاهير وفقير بحكم العاده وحكم التقوير بأي وضع من الاوقات ولم تجد من يغيره فعلى للتقوات طلب العلم من تلك البلاد ان يحتالوا واقول يحتالوا لماذا؟ لان الشيء اذا كان متأصلا في بقوة العوام لا ينبغي ان تأتي وتمسرهم منهم ينبطع وينتفر. بس. هذا رسلي يا الله. لن ان تخلعها اما ان تخذيك واما ان تأجب عنها. لكن اذا جئت من اصغارها وحقفت من اوراتها واصطارها حتى تحجب تجد الى جهة فيه. اما ان تموت في مكانها او يدخل عليك في مراه ان تخترعها فعلى تقرأ الذين يوجد في بلادهم هذه الحاله ان يرجعوا الى طلبه العلم او بلد لا الى عوام الناس ويبتعدون عن الامام الذي يصليها لانه اول من معادلهم ويقول لا ينفعون عليهم حداءا ولكن يطلقون كتلا تفهم موضورة ان ذا يريد ان نقرا الكتاب في مذهل كذا الموجود الذي يقوله العراق انا مالكي او شاكي او حمد ان شاء الله لم في انسى الى وقت العظم. لان الكتب المفهد ونت بعد الانويين. وليس فيها تاريخ للجمعة مؤخرا ابدا. فاذا طرقوا معهم الكتب، يتركونهم لا يمكنون عليهم عرارهم. ويجعلون اولئك يتساغلون. ماذا من بهذا؟ لهذا يمكنك انها التأثير. ويدركونهم هم يضحطون. وهم يتغطرنا حتى ستا عجزوا فرجعنا فيهم الى كتب الحديث وجدنا الى مرطأ مالك وجدنا الى غيره. ومن هنا نستطيع الارض يعني مثل هذه الارض الخريط. ان ذكرت لكم الرجل الذي جاءني من نالي هذا تسميني لانه بالفعل. قال اي مطلع. قلت ماذا تريد منه? قال اريد ان اسأل. قلت اي شرم اول قال انا اريد السؤال لا اريد الاتاب. السؤال يأتي قال قلت هو قال أريد ان قلت ما لا تقولون في امر محيّرني. شبه ما هو اول سألت عنه. باش في بلادنا يطلون هكذا. اي موثلا يدني. وجدت الى مكة. وجدت الى مكة. وجدت الى مكة. ونحن خارج مكة. وصحان فضل حتى بالمدينة. ديك المرينة ودكهم هذا، هكذا. هو الصحيحية. هذا الذي ولا يعطر. والله ويعلمنا كيف نسأل وكيف نعلم. أنا, أنا أعجبت في هذه أكثر من موضوع مشكلة. أنا أعلم قضيته. وسبقا فيها مشاكل. لم أعجبه هكذا ولا هكذا.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 هذا السنة اترأ وقرأ. والعليا من السنة الوضع اليمنى على اليسر في او خمس من السنة او بلد. فقرأ. هذا كلام في مارك في الصناع. هذا الوضع مارك الذي قرأه الله وهذا قوله في موضعه. ليس بقول كدير ولا بالمجلس اثنون ولا في هجت. قال ماذا دع راحتنا لك. قلت لاب من آه. قال ومن قلت الى رجعك الى بلد ما لك قال لا، لاب. قلت لاب. قلت لاب. لا. لا تغير. لا تأتي بالسلحة. قلت كيف اقناع. انت اذا رجعك الى بلد صنع لا. ولا تقل <تصفيق> <تصفيق> لك ان تكون كنت هيك ولن تكون هكذا. هيك بعد هيك هيك هيك هل هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك هيك مع هيك هيك هيك هيك هيك هيك فيقولون هيك هيك هيك هيك مذهب مالك في الموظف مالك في الموظف مالك او طامور فسالتنا من قبل منهم فالحمد لله ومن لم يغضب لا يخاف منه اقول ايها الرجل الى وما يوجد بلد في أولويا. سواء كان مصلا على البحر الابيض او بعنف الصحراء الا وهناك طلاب من تلك البلاد في الجامع وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان يأتي الطلاب العالم كله الى دار المشكله وان يشاهد عمليا في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقرأ نظريا في الكائنات الساميه او في الاسد النبوي الساميه فاذا علم ورجع هو في ذاته لا توافقهم على هذا العمل ثم بعد ذلك يحسان بالطريقه التي اشرنا اليها او بما يراه مجندا للقسم هذا موضوع وقت الجمعه علمنا بان وقتها ماذا بعد زوال ولا يؤثرها وعلمنا بان عند الحنابله قول بزواجها قبل الزواج ولكن الافضل الاكتفاء بانها تكون بعد الزواج وهو السنة وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها الا في هذا الوقت إذن مما لجواجوها قد الزوار صاروا خياما على العيد الجمعة عيد فاحسبروها في صلاة الهيه؟ أي دين مسألة ولكن يتفقون مع الجمهور على انها سنة والأوضل أن تفقون بعد الزوار انتهينا من يجب الزوار؟ نعم كفرتك نعم واخذ وقت الجمعة هو اخر وقت الظهر ولكن هل نؤخرها لا نؤخرها لا فضل تأثيرها. الذي يهمنا في هذا ما جاء عن عمر وما جاء عن قصمان. وما وقفت ولا سمعت من عن رسول الله عليه وسلم. ولا ان اعدل من السلافات الاربعة بانهم يدعم جمع الجمعه الجمعة الى آخر وقت. الجمعة بذاتها خطيلة. وانتم اه ينبغي التفكير لها بل العلماء ومهارات المالكيه يقولون اذا كان في وقت الظهر يؤخرون الصلاه بالابرار ادركت الصلاه فانه يؤخر قالوا لا ابرار فيها اذا كانت في ايام الاسبوع العاديه وهناك الحرب فانهم يقرضون من اجل الاساس. لكن يوم الجمعة من اول وقتها هذا لماذا قالوا لانه الارفق للمسلمين لان ارفاق المدينة وضواحيها كانوا يخذون الى المسجد النبوي هنا لأداء الجمعة. وأيضا كان يعملون في الفضائل من راح في ساعة ايه؟ الاولى ثانية ثالثة الراجعة الثانية فهل الشخص الذي يأتي ساعة اولى او اثنانية؟ يعني روحا ويأتي واحد الزوار قلوا همريكا من حتى ننتجرها في الوقت؟ هل هذا هي لا ومن هنا قالوا لا يخرجون بالجمعة حتى في شدة الهر. نعم.